أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم وَمَن يُطْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَوَمُ اللَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِمَ الْجَيْءِ يَوْمَ إِذِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّمَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ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 هُوَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ